قوي سنينان اللي لواء في نفران أنا في يوك نبشير اللي بجنم مع السواب بنيت المتأمين زكسابة ريكا ايوكا جيب ممات كمين كاين كاين كاين كاين كاين كاين الخدمة الثالثة من صلاة نصف الليل مبارك قدم المسيح ملك وليه وأرجو أن يخفر لخطأنا زمير معلم داود بن بركاته علينا أمين الأعمار الأعمار الأعمار الله ربكاته الله لو نفس بشير معلم على البشير ب لا تخافوا أيها القطيع الصغير فإن ربكم قد صبر عن يعطيكم الملكوت بيام معدودات وصدقه واسنع لك لكم اكياسا لا تبلى كنز في السماوات لا يفنى حيث لا يدني منه سارق ولا يفسده سوس لأن حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم ايضا لتكن احقاقكم من منطقة وصبيحكم مقدا وانتم ايضا تشبهون الناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من الغرب حتى اذا جاء فتح له للوقت فطوبى لولاه العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين الحق اقول لكم انه يتمنطق ويتكئهم ويقوم فيخدمهم واذا جاء في الهزيله الثانيه او جاء في الهزيله الثالث وجدهم يسمعون هكذا فطوبى لولاه العبيد وهذا اعلموه انه لو كان رب البيت يعلم في اي ساعه السارق كان يسهر ولم يدع بيته ينقب فكونوا انتم ايضا مستعدين فانه في ساعه لا تعرفونها ياتي ابن الانسان فقال وطلس يا رب لنا قلت هذا المثل أم قلت للجميع فقال رب من هو طر الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على عبيده ليعطيهم طعام في حينه طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا حقا أقول لكم إنه يقيم على جميع أمواله فإن قال ذلك العبد الرذيء في قلبه إن سيده في قدومه فيبدأ يضرب العبيد والإماء ويأكل ويشرب ويسكر يأتي سيد ذلك العبد في اليوم الذي لا يتوقعه وفي الساعة التي لا يعرفها فيشقه من وسط ويجعل معدين معاديني اماما نجد الله ده من الناس يا رب انظر الى ضعفي فعما قليل تفنى حياتي وباعمالي ليس لي خلاص لهذا اسأل باين رحيم يا رب انظر الى ضعف وذل مسكنتي وغربتي نجني أن الديان حاضر اهتميه نفسه وتقزيه تفاهمي تلك الساعة المخوفه فانه ليس رحمة في الدينونه لمن لم يستعمل الرحمة. لهذا اشفق علي يا ايها المخلص انت وحدك محب البشر كي... حياه العقل يا عالية الإلهة المكرمة خلص الذين التجوا إليك بايمان من شباب لكي نمجد ميلاد ابنك الطار في كل شيء من أجل خلاص نفوسنا ايها الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والملك لكم جز الصالحات ومعطي الحياة حلما تفضل الوحي اللي من كل دنس الصالح خلصنا نجي نفوسنا باتري كما كنت مع تلاميذك يا المخلص واعطيتهم السلام هل ما يدانكم ما نحن سلام خلصنا نجي نفوسنا جئنا وقفنا في المقدس القيام السماوات باب ارحمنا كرياله يا رب ارحم كرياليسون كرياليسون كرياله يا كيريا لا رحمنا يا الله كرياليسون كرياليسون اسمعنا ورحمنا كرياليسون كرياليسون يا رب رحم. رحمنا يا الله كني لي صن كني لي صن اسمنا ورحمنا كني يا يا الله, كرياليسون, كرياليسون, رحمنا يا الله. لا يسون كيريا لا يسون كيريا لا يسون كيريا لا يسون كيريا لا يسون كيريا لا يسون قدوس قدوس قدوس رب السماوات قمنا الله الآب ضابط كل أيها ثالث القدوس الحنى أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لما في شدائدنا وضيقاتنا سواك حل هل واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا لابت سمعناها بإرادتنا وابت سمعناها بإرادتنا التي طعناها بمعرفة والتي طعناها بإرادتنا الخطيئة والظاهرة يا رب اخترها من أجل اسمك القدوس الذي ازد علينا. كرحمتك يا رب ليس كخطايانا يا بان الذي في السموات